جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا أظفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل إذا سمعت الأذان فهل أصلي مع المريض أم أن الحديث خاص بالمسافر كما جاء في أثر ابن عمر قصة ابن عمر فيها أنه مسافر ولا يجب ولا يلزمه شهود الجماعة وأما إذا كان من عند المريض للمريض به حاجة في مساعدته ومعاونته في مرضه فلهذه الحاجة أو لهذه الضرورة لا بأس أن يصلي عنده أما إذا لم يكن كذلك فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر كما صح بذلك الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان عنده عذر لحاجة المريض إليه فبقي عنده لهذه الحاجة أو لهذه الضرورة فلا بأس بذلك وما سوى ذلك فإنه يلزمه أن يشهد الصلاة في الجماعة يقول السائل ماذا يقال عند عيادة المريض المشرك وهل يدعو له بالشفاء عند عيادة المريضة المشرك إذا كان في الدعاء له ب. بالشفاء هذا المقصد وهذا المعنى الذي مر معنا سابقا فلا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام استسقى لمضر طلب لهم السقية وهي الغيث وهم على على الشرك تاليفا لقلوبهم تأليفا لقلوبهم فالدعاء للمشرك بالمطر أو بالشفاء إذا كان مريضا على وجه التأليف له وترقيق قلبه ودعوته إلى الإسلام لا بأس بذلك، وايضا يناسب أن يقال لا أن يقال له مثل ما في الترجمة الماضية كيف حالك أو كيف أصبحت أو كيف تجدك أو نحو ذلك من المعاني كل ذلك لا بأس به والأهم في هذا الباب أن يكون مقصود الزيارة ومغزى الزيارة دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه إليه. نعم.